ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل م ه ي م و ا ل ل ه ا ل ف ض ل ا ب ل س ي م للعلوم ا ي ا الاسلاميه ل ن Thank、you、man. ل ف ض ي ل أ ر ض و ك ت و ر محمد راتب النابلسي 「私の手を借りて